<تصفيق> الحسين اقدس عشيق خلصي طير عرف وهو داربي ومسلكي وعنا لا ما ان حرو Shintana Bwosd Elmahad Gaira Ma Arrof Aحد Shintana Bwosd Elmahad Gaira Ma Arrof Aحد Shintana Hais Bidmua Ami Ami Iza Tepchi B'as A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A كنت شوف الصيتي واجمل رواياتي كنت حقق في الحسين ضامضاتي حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر والجنون بتعخي في الحسين هو العقل من انا عادي يا حسين والله قلبي يتصل اتهاموني واعترف انا لحسن انجر اتهاموني واعترف انا لحسن انجر والله يا عالم احب احب انا لحد الجنون من أنوح ألقى عني جنبا جنبا وناسي مني أكون عانا فاق جنوني عابس وحقضي فارقني عانا حتى بالحنان لفظ اسم جناني حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار, حيدار, حيدار ورتبط قلبي بهوا ومن دمائي يرتقي اشقى في التر و اصل ورابطي بحظ قوي لو يطاردني الزمن الحسان غوال وطن ولو يطاردني الزمن الحسين غول الوطن القبم حيى روحي روحي اذا شعرت دهر وراحتي لو سعد نوحي نوحي على قطع النحاس وعدم عيش في جراحه تكفي غمومه وحدنا خجفن السماء صال يمطر دمومه حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر العهد باقي انا وما يغيرني احد تبقى اذا في الحسين في ضميري للابد Altegim ni karpalak Oma yigim ni karpalak Oma yigim ni karpalak Oma yigim ni karpalak Kil şey ni l'ayshak yijari Yijari Tصeer المعجزة Oluo amut Aحyei fi gabri Gabri Alah دين العزاء انا باقي على العاد رافع شعاراتي كربلاء لي الابد والظام في داتي حيدر حيدر حيدر حيدر يا فاطمه يا فاطمه قومي الى الطف هذا حسين كعذبه سيوف الارض تبكي والسماء وا ويلا حسين كعبت وسيوفه الارض تبكي و